في لو شايلتك هبّات لهب يروح فيها القلب ويموت انسان شذا عطرك تذكرني وادوب تهل مزن الروح تزهر بهل وادوب لو سردا في عينك النجلة غدال القلب مسلو يا كوكب بنت الريضها نورك عيان نورك على نورك طفا شمس الغروب وحدك لكل النور قبله وعنها شمس الغروب وحدك لكل النور قبله وعنوان لك مزايا حسن وصاف وسروب ما لا عين ولا سمعت اذان يا جنتي في الأرض يا نار القلوب يا قاتلي بالحب والحب السلطان khel le le jaan main chufta ke tum